في نفسه ومروعات طالبه ودرسه والفصل الأول عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق ب العالم في نفسه وشرعنا في النوع الخامس وقد ذكر 12 نوعا النوع الخامس قال رحمه الله تعالى أن يتنزه عن دني المكاسب ويرضي بها طبعا عرفنا انه اراد ما يتعلق به بالمروءه هذان كان ما ذكره ربنا تعالى من امثله ومن احكام انما هو يرجع الى المروءه كانه اراد ان يتعدى العالم وكذلك طالب العلم بالمروءه وان يتحلى بها وان يتجنب وان يتجنب خوالم المروءه وعرفنا ان احسن واجمل تعريف للمروءه هو استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه استعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فعرفنا أن ذلك ليس مرده إلى الى الشرع فحسب وإنما قد يكون للشرع قد يكون لي للعرف وكذلك الطبع وكذلك العقل وإذا كان مرده إلى الى العرف حنيذن العرف لا ينضبط الشرعي واذا كان كذلك حينئذ تختلف بعض الاوضاع المتعلقه بالمروءه من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن شخص إلى الى شخص ولذلك خوارم المروءه لا يلزم يقطع فيها بقول واحد مطلقا في جميع البلدان والأزمان لقد تختلف لابد من التنصيص على على ذلك وذكر من أنثلة ما يخل بالمروءه دني المكاسب أي حقير المكاسب و وصفها بقوله دنيء المكاسب ورذيلها طبعا يعني من جهه الطبعي وعم مكروهها عاده وشرعا فجعل دنيء المكاسب منه ما يكون مكروها من جهه العاده والطبع ومنه ما يكون مكروها من جهه الشرع ومثل لذلك بالحجامه والدباغه والصرف والصياغه الذي ورد فيه النص هو كرهه الحجامه يعني أن يتخذ الحجامه عملا ووظيفه يتكسب بها واما اذا حجم او احتجم فالامر خارج عن عن ذلك ليس مرادا كما مر بكلامي اهل العلم وعرفنا كذلك المراد بكسب وتكسب وان في تكسب فائدتين الأولى الكف عن سؤال الناس للاستغناء عن سؤال الناس وثانيا التصدم هاتان فائدتان في في التكسب عرفنا حكمه من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب ان كان عنده من تلزمون نفقته فهو, فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والوسائل لها احكام المقاصد وان لم يكن ثم من تلزمون نفقته وانما حاجه نفسه فبقت فقط وهذا في تفصيل قيل بالوجوب وقيل به الاستحباب والصواب كما ذكرنا أنه يجب إلا إذا حقق التوكل كما قال امام احمد رحمه الله تعالى في صدق التوكل وهو الا تستشرف نفسه إلى أحد البتة فإن حقق التوكل جاز له حينئذ ان يترك التكاسل ثم ذكر من مما يكون من المروءه ان يتجنب مواضع التهب وان بعدته يعني بعد النظر إليها أو بعد احتمال أن يقع العالم في في ذلك وذكر في مؤخرة اخره النوع الحديث لا ذكر ان شاء الله تعالى ثم قال ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروئه او ما يستنكر ظاهرا وان كان جائزا باطنا بمعنى أن الامر قد يكون جائزا ويعتقد في باطنه انه halal ولكن الناس قد لا يعرفون ذلك ويكون ثم قول شائع لتحريمه أو نحو ذلك حنيذ إذا كان الأمر كذلك فلا يفعله ظاهرا ولو كان يعتقد جوازه لالا يساء فيه الظن ويطعن فيه ويتكلم فيه فيكون سببا لي وقوع الناظر في الاثم وحنيذ اما أن يخبره وإما أن ان يتركه ولذلك قال فانه يعرض نفسه للتهمه وعرضه للوقيعه ويوقع الناس في الظنون المكروهه وتاثيم الوقيعه فان اتفق وقوع شيء من ذلك حصل منه ما ظاهره أنه منكر وفي باطنه أنه جائز لحاجة أو نحيا اخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده كي لا ياثم بسممه او ينفر ينفرى ينفرى ينفر وجهان يفعل يفعل أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به يعني جاهل الحكم حينئذ يتنبه وكذلك يبتعد عن الوقوع فيه في الإثم وكذلك تحصل الفائده في تعلمه والتعليم منهم قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا صفيه بنت حوئي وهي انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا فحدثته ثم قمت لانقلب اي لارجع فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامه بن زيد فمر الرجلان من الانصار يعني صحابيان فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع يعني في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على نسليكما إنها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا او قال شيئا رواه مسلم والبخاري ثم روى مسلم بعد ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما احدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مع انه بعيد عن عن التهمه ولذلك قال وان بعدت يعني التهمه كانت بعيده ولا شك انها بعيده عن النبي صلى الله عليه وسلم كل البعد ومع ذلك ناده قال يا فلان إنها زوجتي لالا يقع في نفسه شيء ان يدين يكفر بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما كنت اظن به فلم أكن اظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن ادم من الإنسان مجرى الدم قوله على لسلكما بكسر الراء أي على هيئتكما فما هنا شيء تكرهانه ففي شيء محذوف اي يمشي على هيئتكما قوله إني خشيت اي خفت ان يقذف بكسر الذال المعجمي القيا في قلوبكما شرا أو قال شيئا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا كذا في روايه ابن مسافر وفي روايه معمر سوءا أو قال شيئا وعند مسلم وابي داود واحمد من حديث معمر شرا بمعجمه وراء بدل سوءا وفي روايه هشيم اني خفت ان يدخل عليكما شيئا ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى والمحصل من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى انهما يظنان به سوءا فان لو حصل ذلك لكان فراء وإنما اراد أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم جنابه ايمان الرجلين وعلل ذلك بأن الشيطان يجري من الانسان ان ادم مجرى الدم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من قوة ايمانهما ولكن خشيه عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لانهما غير معصومين فقد يمضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك حسما للماده باعتبار الرجلين تعليما لمن بعده يعني من الامه لما وقع له شيء من من ذلك يعني ما كان ظاهره يحتمل أنه ممكن لكنه في الباطن ليس الامر كذلك فامراه في الليل وقد يكن ثم ظلمه نحوها ثم لا يعلم انها زوجته قد يشتبه على بعض الناس فعين يجب يبين ان هذه زوجته أو أخته أو نحو ذلك وتعليما لمن بعده اذا وقع له مثل ذلك مقال قال الشافعي رحمه الله تعالى تا كلام الحافظ فقد روى ابن عساكر في تاريخه أن الشافعي رحمه الله تعالى كان في مجلس ابن عجين سفيان فساله يعني سفيان سال الشافعي عن فقه هذا الحديث وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان القوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بتهمتهم اياه كفارا يعني لو حصل الفعل بالفعل انها تهمه كفروا بالله لان هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادى من بعده فقال إذا كنتم هكذا يعني لسان, لسان الحال وليس بلسان المقال فقال إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا ان كنتم هكذا فافعلوا هكذا يعني ان حصل منكم هذا ما ظاهره انه يحتمل المنكر لكنه في الباطن ليس الأمر كذلك فافعلوا مثل فعلي بمعنى ماذا ازاله الشبهه ب بالتنصيص على على كون هذه المراه زوجة له قال اذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن سوء لان نبي صلى الله عليه وسلم لا يتهم وهو أمين الله في ارضه فقال ابن عيينه للشافعي جزاك الله خيرا يا ابا عبد الله ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه يعني جل شيئا قد وقع في نفس ابن عيين من فهم النص نقله السيوطي عنه في زهر الربع لكن نقله الحافظ بن فتح عن الحاكم لوذ الشافعي كان في مجلس من عيينة فساله عن الحديث فقال انما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفره إن ظننا به التهمه لكن ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم بهما ذلك وانما هذا من باب حسم الماده فبادر إلى اعلامهما نصيحه لهما قبل أن يهلكا بقذف الشيطان في نفوسهما ما, ما يهلكان به وورود لفظ الهلك ونحوها في النص هو الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى ان يقول ورؤيا فتهلك لم لم في الاحاديث او كتب المسند هذا هذا اللغة قال الحافظ في في الحديث في فوائد منها التحرز عن التعرض لسوء الظن مطلقا في زوجة او غيرها ليس هذه هذه صورة فقط والحكم معلل او الصوره معلله هنذ نقاس عليها ماذا كل ما يكون ظاهره أنه محتمل للتهمة وفي الباطن ليس الأمر كذلك هنذ يبين للناس قال منها التحرز عن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذال الاحتفاظ من كيد الشيطان بمعنى أن فيه احترازا على الشيطان بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى مجرى الدم على ظهره كيف يجري الله اعلم وانما على على ظهره كما ياتي كلام من قاضي رحمه الله تعالى قال ابن دقيق العيد في الاحكام وهذا متأكد في حق العلماء وشاهد الذي ذكر المصنفون في ادب العالم في في نفسه لأن العالم اذا وضع نفسه ووضعت وهم وتكلم فيه الناس من بقي ها لم يبقى احد اذا كان العلماء يضعون انفسهم في مقام الشبهات ومقام التهم هن ما بقي احد يتكلم فيه لأن هذا سيجعل الكلام واقعا لا محاله لن تستطيع أن تقص لسانه الناس ولابد من من الكلام ثم سوء الظني هذا قد لا يستطيع لسان ان عن عن نفسه فيقع الإشكال ولذلك قال من دقيقة العيد هذا أي البيان والحكم متاكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم لا يجوز لهم لان ظن السوء باعتبار العامة هذا محرم واذا أمكن دفعه حينئذ وجب فما به تنقل المحرم يرى وجوب تركه جميع من درا اذا كان هذا الفعل وسيلة إلى الترك وجب حينئذ يكون ماذا يكون واجبا وسائل لها احكام المقاصد فاذا كان هذا الفعل الذي هو البيان وعدم الوقوع في التهم أو الفعل الذي يكون ظاهره التهم يكون ماذا يكون سببا في وقوع سوء الظن وجب تركه وفعل حينئذ نكون ماذا يكون محرما إذا قيل الوجوب حينئذ نقيضه التحريم اذا الفعل محرم والترك واجب إلا اذا إذا بين كما جاء في في الحديث فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص يعني في الباطن يعتقد ماذا يعتقد جوازه فإذا كان كذلك لابد من البيان لأن ذلك يكون سببا لسوء الظن بهم و لابطال الانتفاع بعلم هذا اهم شيء لانه إذا اذا سقط أو سقطت هيبه أهل العلم حينئذ كيف ينتفع الناس بالعلماء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم العلماء ودخل الامراء تبعا حينئذ نقول هذا إذا لم يكن العالم قد صان نفسه وعرضه ولو ظاهرا ويعتقد في الباطل الجواز حينئذ لا ينتفع به العام وجوده وعدمه سواء عند عند الناس وهذا يعتبر اشكالا كبيرا قالوا لابطال الانتفاع بعلمهم فقد قالوا يعني قال الحكماء ونحوهم انه أو اهل العلم انه ينبغي للحاكم يعني القاضي أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه وهو من باب نفي التهمة بالنسبة الى الجور في الحكم يعني اذا كان الحكم عند القاضي يحتمل ان خصميه قد شكا او وقع في نفوسهما شيء حينئذ لزمه ماذا أن يدفع التهمه عن نفسه اذا هي قاعده عامه سواء كان في حق المسلم أو طالب العلم أو العالم كل ما يكون فيه شبه أو اشتباه في وقوع في تهمة ونحوها إما أن يترك العمل الفعل وإما أن يبين اما أن يترك واما ان يبين قال النووي شرح الحديث رحمه الله تعالى وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الانسان عبر ابن السحباب وابن دقيق في الاحكام عبر به بالوجوب وهو اليق بالاصول والقواعد يعني الوجوب اليق لان سوء الظن محرم سوء الظن مح ان كان إذا كان سوء الظن لقليله ظاهره هذا لا اشك ليس هو الذي يعتبر محرما وانما سوء الظن إذا لم يكن لقليله حينئذ يعتبر محرما حينئذ المناسب كلام قال فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس في الانسان وطلب السلامة والاعتذار بالعذار الصحيحه وانه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق وقد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء هذا إذا بين حينئذ يستحب له أن يترك واذا لم يبين وجب عليه أن يترك وفيه للاستعداد للتحفظ من مكايد الشيطان يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الشيطان مع ابن آدم أنه يجري منه مجرى الدم اذا ماذا تصنع تستعد وتتحفظ عن مكايد الشيطان فانه يجري من الإنسان مجرى الدم فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره والله أعلم وقول وقولنا الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره بل هو الصواب انه على على ظاهره لانه غيب وإذا كان كذلك فكل ما أسند من فعل وفاعل ومبتدا وخبر حينئذ يحمل على على حقيقته ولا يدع المجاز الا بي بدليل صحيح واضح بين فان لم يكن مجاز فان لم يكن قرينه رجعنا الى الى الأصل وهذا لا لا يستحيل لا يستحيل عقلا ان الشيطان يجعل الله عز وجل مكنا أنه يدخل من المسام او نحوها في البدن ويجري مع الدم ما المانع كذلك لا يبقى على على اصله وحيث مسحا الاثر ينتقل الى المجاز وحيث مسحا الاثر حقيقة حقيقه حين على اصله حيث مسحا الاثر حينئذ وجب ان يحمل عليه اللفظ وإن, ي... وان استحال حين يرجعنا إلى الى المجالس وجدنا ان هذا لا يستحيل فيبقى على أصله اصله فقوله قيل نقول الصواب هو هو المعتمد قيل هو على ظاهره وان الله تعالى جعل له يعني للشيطان قوة وقدره على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه وهذا هو الصحيح وهو المعتمد ان شاء الله تعالى وقيل هو على الاستعاره واذا قيل السعارة أو كنايه فمعناه مجاز معناه انه مجاز وقيل هو على الاستعاره لكثره إغوائه ووسوسته فكانه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه يعني دمك ملازم لك لا ينفك عن كذلك الشيطان ها. لا لا ينفك عن لكن النبي صلى الله عليه يجري مجرا يجري مجرا يعني المحل الذي يجري فيه الدم فيبقى على على عصره وهذا لا يجري مجراه يعني يمكن نفيه او لا يمكن النفي قل لا الشيطان لا يجري مجرى الدم مجرى الدم يعني العروق هنئذن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم يعني المحل الذي يجري فيه الدم يجري فيه شيطانه هنئذن إذا قيل المراد به كثره الوساوس والاغواء ونحو ذلك للملازمه اذا صار ماذا صار منفكن هنئذن صح النفي وهو علامة المجاز أنه لا يجري يجري لا يجري قال قيل هو على الاستعاره لكثره إغوائه ووسوسته فكانه لا يفارق الانسان كما لا يفارقه دمه وقيل يلقي وسوسته يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسه إلى القلب الله اعلم هذا يحتاج إلى, إلى نص كيفية الاغواء يحتاج الى الى النص انما تكلم بعض السلف في إغوائه ابليس لآدم في في الجنة كيف اغوه الى اخره اما ما يتعلق بعموم الناس هذا يحتاج الى الى نص اذا هذا الحديث يعتبر اصلا في هذا المقام وقد علمنا مرارا وتكرارا ان الاصول والقواعد يكفي في تأصيلها حديث واحد صحيح يعني ينظر هذا الحديث ينبني عليه ماذا مئات الالف المسائل التي تتعلق بزيد وعمر وخالد الاخير المتعلم والعالم والحاكم كل واحد منهم لابد أن يقع في ماذا في شيء لو راهه الناس لتهموه به وهو في باطنه يعتقد ماذا يعتقد جوازه أو يحتمل الوجهين جوازه والعدم حينئذ لابد ان يبين وام او, أو يترك الفعل اما ان يبين او يترك الفعل ولا يوقع نفسه في التهمه قال الغزالي ابو حامد فانظر كيف اشفق على دينهما حراسهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أشفق على امته فعلمهم طريق التحرز من التهم يعني ثم نظران نظر الى الرجلين وهما صحابيان من الانصار حرسهما النبي يعني حرص ايمان الرجلين ثم كذلك أشفق على الامه وبين لها كيفيه تعامل مثل هذه المواقف قال فعلمهم طريقه التحرز من التهم حتى لا يتساهل العالم اليعل المعروف بالدين في أحواله فيقول مثلي لا يظن به الا خيرا اعجابا منه بنفسه فان اورع الناس الذي ومن؟ محمد صلى الله عليه وسلم فان اورع الناس واتقاهم وأعلمهم فإن اورع الناس واتقاهم, وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحده بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم فيجب التحرز عن تهمة الأشرار إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قد يكون راضيا عنه كالصحابه والمؤمنين وسائر من اتبع سلف وبعضهم قد لا يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين ومن تبعهم حينئذ ثما جهتان فلا بد من التحرز اذا لا ياتينا عالم نقول انا عالم ووا إلى اخره ثم يوقع نفسه في التهم وحينئذ يريد من الناس أن يحسن الظن فيه قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع البيان علوم الحكم وقوله صلى الله عليه وسلم في شرح حديث النعمان فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذا حديث جليل ومن وقع في الشبهات وقع في في الحرام قسم الناس إلى قسمين وطوى قسما ثالثا طوى يعني طواه لم يذكره قسم الثالث الذي نظر في الشبهات فصح عنده القول هذا خارج عن القسمه وانما هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار من لم يتبين له الحكم الشرعي في المشتبهات قال ابن رجب قسم الناس من الامور المشتبهه الى قسمين والامور المشتبهه المنضبطه التي لا يتبين فيها الحق من الحرام ولذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبه بينهما اي بين الحلال والحرام وعرفنا انه ليس بحلال خالص وليس بحرام خالص في الجملة أعطاه الفقهاء وهو حكم صحيح اعطاه ماذا حكم الكراهه حكم الكراهه حينئذ كل مساله تمر بك في الفقه ولم يترجح عندك قول ولم تكن مقلدا حينئذ الاصل فيها الكراهه الا اذا كان ثم اصل آخر ما الأصل فيه الحل يحمل على الحلال كالبيوع ونحوها ما اصل فيه التحريم فيحمل على على الاصل كالابضاعه ونحوها ما لم يكن فيه أصل حينئذ نعطيه حكم الكراهه وهو اصل صحيح مطرد وقل من ذكروا اهل الاصول لكن ذكره صاحب المراقي قال قسم الناس في الامور المشتبهة الى قسمين وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو مما لا يعلمها فاما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث طواه النبي صلى الله عليه وسلم لانه افضل الاقسام كما قال المراجع لانه عالم واتضح له الحق ولا شك أن درجة من اتضح له الحق وعلمه بدليله اعلى ممن لم لم يتبين له الحق ايهما اعلى درجة الذي تبين له الحق بدليله اعلى درجة من الذي التبس عليه لأن هذا الالتباس قد يكون لقصور في في علمه أو لقصور في في اجتهاده الاجتهاد قد يكون قاصرا فان ثم قصور اما في العلم وإما في في الاجتهاد قال فذلك قسم ثالث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لظهور حكمه فإن هذا القسم افضل الاقسام الثلاثه لانه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهه على الناس واتبع علمه في ذلك وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان احدهما من يتقي هذه الشبهات يعني يبتعد عنها تقوى الشبهاتنا واتقائها أن يبتعد عنها قال من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه حينئذ إذا التقاها فهذا قد السبراء لدينه وعرضه سبراء يعني طلب البراء طلب طلب البراءه لدينه وعرضه قال ومعنى السبراء طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين والعرض هو موضع المدح والذم من الانسان يعني الجهة التي يمدح لها أو يذموا التي يمدح لها اما قول اما عمل اما الى اخره يعني ما يتعلق بذات الانسان وما يصدر عنه من قول او عمل أو او ترك قال والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان وما يحصل له بذكره نعم وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قدحم وان كان القول يمدح حصل له المدح وان كان القول يذم حصل له الذم فالمدح والذم متابعان للقول والعمل قالوا قد يكون ذلك تارة في نفس الانسان يعني ما يقدح وما يذم في نفس الانسان وتارة في سلفه ابائي واجدادي ونحو ذلك أو في أهله قال فمن اتقى الامور المشتبهة وجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخلي علاما لا يرتنبها اذا ارتنب شبهات حينئذ قد حصن عرضه بخلاف الذي لا يرتنب الشبهات والمشتهبات حينئذ قد عرض عرضه للطعن والقدح قال وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه لقذف فيه والطعن وكذلك كما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به به الظن وهذا الذي جعل النووي رحمه الله تعالى يحكم به بالاستحباب لا بالوجوب لأن القرين قد وجدت قال وفي روايه للترمذي في هذا الحديث فمن تركها أي المشتبهات سبراا لن دينه وعرضه فقد سلم سلم بن الطعن والمعنى انه يتركها بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه لأن هذا من قبيل الورع كما مر معنا فاذن قد يتورع مراته والناس اذا لا ياكل اللحم الذي هذا مشتبه اللحم الذي يوجد في الاسواق اللي منرزم بتحريمه قلنا ذا مشتبه فقد يتركه امام الناس ياكله في بيته ثم تخالف بين بين النوعين حينئذ نقول هذا ماذا هذا ترك ما هو مشتبه لكن لا لقصدين براءتي لعرضه بدليل ماذا أنه يفعله امام الناس اذا لما ترك المشتبهات لغرض صحيح الجواب لا ليس لغرض صحيح ولذلك قال والمعنى انه يترك بهذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن النقص لا لغرض آخر فاسد من الرياء ونحوه قال وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءه للدين ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقه قال وفي روايه في الصحيحين في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان اترى يعني إذا رب نفسه على ترك المجتبى الذي لو فعله قد لا يقال بانه فعل محرما فنيذن ما موقفه من المحرمات الخالصة يكون تركه لا من باب اولى واحرام إذا ترك المجتبى هل هو حلال ام حرام فتركه للمحرم الخالص يكون من باب اولى واحرام هذا الذي يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا السبانه له أنه اثم وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم فاما من يقصد التصنع للناس فانه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه يعني يترك تارا ويتلبس تارات يترك بعض الأشياء ولا يترك بعض الاشياء وانما المشتبهات من تركها وهو مخلص رب نفسه على اخلاي السوي عنده جميع المشتبهات لا يترك بعضها ويفعل بعضها هذا تلاعب ولا يترك امام الناس ثم إذا خلى حينئذ فعل ما ما يفعل هذا يعتبر من من التلاعب ليس بقصد حسن هذا النوع الأول من يتقي الشبهات لكن بقصد صالح القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عند تبي هذا قيد يقع في المشتبهات أو شم بشرط ان تكون مشتبهة عند اما اذا تبين له الحق لا يكون ماذا لا يكون مشتبها لانه علم الحق بدليله فأما من اتى شيئا مما يضله الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الامر فلا حرج عليه من الله في ذلك وكذلك يعني يعلم أن هذا الأكل او هذا الذبح حلال والناس يظنونه حراما حينئذ يفعل ما يعتقده أنه انه حلال هذا الاصل لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك جاءت المسألة التي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها انها صفيه إن خشي من الناس طعنا وقدحا في دينه وعرضه حينئذ ياتي العمل الذي مر معنا لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركه عنيدا استبراءا لعرضه فيكون حسنا عبر بيب الحسن وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقف مع صفيه إنها صفيه بنت حيي وخرج أنس إلى الجمعه انس بن مالك خرج الى الجمعه فراى الناس قد صلوا يعني فاتته الصلاه ورجع فسحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه لعل لأن لا قد يكون معذورا قطعا هو نقول هو معذور فباحسان الظن بالصحابه انصح عن هذا الاثر حينئذ نقول هو معذور لو راهه الناس ماذا يصنعون ماذا يقولون لن يتركوا فيه قليلا ولا ولا كثيرا كذلك حين ترك الصلاة لم يصلي إلى اخره حينئذ مثل ذلك ينفق عن الناس ولا ولا يرونه قال وخرج انس إلى الجمعه فراى الناس قد صلوا ورجع فاستحي ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله خرج الطبران مرفوعا ولا يصح يعني الجزء الاخير من لا يستحي لاخره ترى الطبران مرفوعا ولا ولا يصح قال وان اتى ذلك لاعتقاده انه حلال يعني اتى بالمشتبه تلبس بها ووقع فيها لاعتقاده أنه حلال اما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله بمعنى ماذا أنه إن فعل ذلك فهو ماجور لانه باجتهاد سائغ يعني يجوز شرعا أو تقليد سائغ يعني من يجوز تقليده ان يدن يكون ما يكون ماجورا هذا الاصل لانه يظن أنه قد اتبع الحق هذا اشبه ما يكون بمن ظهر له الحكم الشرعي يعني قلنا القسم الثالث طهى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه قد علم ثم العلم اما ان يكون بنفسه كان يكون اهلا واما يكون بغيره كمن يقلد عالما حينئذ اذا قال عالم هذا هذا اللحم حلال وهو مشتبه عند الناس فاكل بناء على ثقته في هذا العالم هل يكون مشتبها له الجواب لا ولو كان العالم قد اخطا في الحكم لماذا لأن هذا لا لا ير... يترتب على المقلد انما على على المقلد قال فان كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائر وانما حمل عليه مجرد اتباع الهوى فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه اذا فرق بين اجتهاد سائغ وتقليد سائر وبين أن يكون الاجتهاد ليس بسائغ أو التقليد ليس بسائغ وكان متبعا لهواه قال والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع في الحرام فهذا يفسر بمعنيين كيف وقع في الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حراما خالصا صحيح قال الحلال بيين والحرام بين اذا هذا خالص وهذا خالص بينهما أمور مشتبهة يعني محتمله تردد فيها الناظر هل هي حلال ام حرام ولم يترجح عنده شيء لا باجتهاده ولا بتقليد فان تلبس بها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان قد وقع في الحرام كيف يوقع في الحرام قال يفسر به بمعنيين احدهما أن يكون ارتكابه للشبهه مع اعتقاده انها شبهه ابن رجب يؤكد على على هذا القيد يعتقد انها شبهه وياتيها قال يكون ذلك ذريعه إلى ارتكابه الحرام يعني كمن يتلبس بالشرك الاصغر ويعلم انه شرك اصغر حينئذ يخشى عليه من الوقوع في الشرك الاكبر كذلك ما يتعلق بالبدعه بدعه بريد إلى الى الكفر حينئذ يخشى عليه ماذا أن يقع فيه في الكفر فلو قيل من وقع في البدعه فقد وقع في الكفر بهذا الاعتبار صحه او لا صحه لماذا لأن البدعه بريد إلى مااله إلى ان ياتي ببدعه تكفره يخرج من من الملة. كذلك من وقع في الشرك الأصغر حينئذ فقد وقع في الاكبر لانه يعتبر ماذا وسيلة إلى الى الى الاكبر كذلك من وقع في المستبهات حينئذ يتجرا على الوقوع في المحرم الخالص هذا الذي الذيعناه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده انها شبهه ذريعه الى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح إذا جر نفسه على المشتبهات وهو في نفسه شيء وتردد أنه محرم فهينئذ هذا ما له يقع في الحرام الخالص وفي رواية في بالصحيحين لهذا الحديث ومن اجترع على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن واقع ما استبان هذه الرواية في الصحيحين وهي واضحة مؤيده لي لهذا المعنى قال ومن ادترع تجرع على ما يشك فيه من الإثم يشك فيه هل حرام او لا قال اوشك اوشك هو لم يقع اذا اوشك صار قريبا اوشك اني واقع ما استبان يعني انه اسم ومحرم وفي روايه ومن يخالط الريبه يوشك أن يدر سرى ان يقرب ان يقدم على الحرام المحض والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقم احد ورواه بعضهم يجر بالشين المعجم اي يرتع والجشر الرعي وجشرة الدابه إذا رعت اذا رعيتها اذا من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام من المراد به النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحرام أو قسم الاحكام حلال مبين وحرام مبين وبينهما امور مشتبهات من وقع في المشتبهات فقد وقع في الحرام بمعنى أنه يتجرأ في المستقبل فيقع في المحرم الخالص وفيما مراسيل ابي المتوكل الناجع عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه ومن تهاون بالمحقرات يوشك ان يخالط الكبائر اذا هذا معنى معنى صحيح والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري اه حلال أو حرام فانه لا يامن أن يكون حراما في نفس الأمر أن يكون حراما في نفس الامر بمعنى انه قد وقع في الحرام يعني الحرام الذي يكون عند عند الله عز وجل لا يدري هو حلال او حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الامر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام وقد روى من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان انزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام ك المرتع ك المرتع حول الحما يوشك أن يواقع الحما وهو لا لا يشعن خرجه طبراني وغيره لكن المعنى الأول اصوب لماذا لانه إذا اذا الاصول تدل على أنه إذا تردد بين حلال وحرام الرجعي الى الاصلي رجعي لا الى فإن كان الاصل الحل حينئذ قلنا بالحل وإذا كان الاصل التحريم حينئذ بي بالتحريم واذا لم يكن اصل فحينئذ نقول ما تردد فيه لا يعطى حكم التحريم وانما يعطى حكم الكراه وإذا كان كذلك فالمعنى السامق يكون أولى مساله ذكرها من رجل رحيم الله تعالى وهي جيده قال واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهه ام لا يعني إذا كان أمر مشتبه وظيفة فيها شبهه وأمره أبوه أن يدخل هل له طاعه أو لا قال هنا فروي عن بشر بشير بن الحارث قال لا طاعه لهما في الشبهة لا طاعه لهما في الشبهة وعن محمد بن مقاتل العبادان قال يطيعهما وتوقف أحمد في هذه المسألة توقف في بهذه المساله وقال يداريهما وابى ان يجيب فيها وقال احمد اذا هذه مساله مما قد وقع فيها الناس في نزاع هذا بناء على ماذا على أن الوالدين طاعان في كل شيء سواء كان تعلق الأمر أو النهي بهما املا وقلنا صواب التفصيل أنه إن كان الأمر يرجع إلى الوالدين يعني خدمة لهما ومصلحه كل منهما وجب مع القدره وإلا فلا يجب إنما يكون مستحب يعني إذا أمر ابنه بي بامر يتعلق به تزوج لا تتزوج لا تجب فيه الطاعه انما تستحب تعمل أو لا تعمل حينئذ لا تجب الطاعه حينئذ نقول هذا مستحب أما إذا عادت اليه إلى الوالدين حينئذ تجب قال وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهه لو أكل لا تشبع ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهه وتوقف في حد ما يؤكل وما يلبس منها يعني اذا اضطر ليس عنده مال إلا مشتبه حينئذ يأكل لكن لا يشبع وهل يتزين أو لا من الثياب هذا اختلف قوله وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها مجتبها وكذلك قال ولا يأخذها ولا يتعرض لها وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الافلس او الدراهم احب إلي أن يتنزه عنها يعني يحتمل اتاه ضيف فسقطت منه صحيح هذا محتمل اذا فيه في احتمال إذا كان كذلك اذا لا يأكلها قال أحب إلي أن يتنزه عنها يعني اذا لم يدري من اين هي اما اذا علم ورى فيها علامه او نحو ذلك فهي له وكان بعض السلف لا يأكل الا شيئا يعلم من أين هو يعني يفحص نبوذ مين من هذا وهذا في الزمن الأول لم يكن ثم مطاعم مستورد الى اخره وكان يتحرى السلف لا ياكل شيئا الا يعلم من, من أين هو من اين هو ويسال عنه حتى يقف على اصله وقد روي في ذلك حديث مرفوع لأن فيه ضعفا قال السفاريني تاكل مرجب رحمه الله تعالى فان الفعل اذا كان مظنة مفسده ولم يكن هناك مصلحة راجحه فإنه ينهى عنه شرعا وهذا الذي ذكره ابن دقيق العيد في الاحكام وهو أدق واصوب الفعل اذا كان مظنة مفسده الاصل فيه أنه ماذا انه مباح لو كان محرما لا اشكال انه الاصل فيه على اصله لكن اذا كان فيه شبهه أو كان مباح ثم صار ماذا مظنة للوقوع فيه بالمفسدة حينئذ حرم ينهى عنه ينهى فإن فان الفعل اذا كان مضله مفسده ولم يكن هناك مصلحة ولم يكن هناك مصلحه راجحه او مصلحه الراجحه فانه ينهى عنه شرعا وعلى اولات الأمور القيام في ذلك بما أمر الله ورسوله والناهي عنه الله ورسول يعني اذا كان الامر يتعلق ب اولات الامور ثم قال المصنف رحمه الله السادس يعني نوع السادس من الاداب المتعلقه بالعالم وعرفنا ان هذه الاداب ليست خاصة بي بالعلماء بل هي عامه ولذلك نقنب في تفصيله لأن مما يحتاجه طالب العلم وأهم ما يقعد طالب العلم لنفسه هو إصلاح ظاهره وباطنه اصلاح ظاهره وباطنه هذا هو الأساس وهذا هو المنهجيه الصحيحه التي يبتدئ بها طالب العلم وليس هذا بالأمر العسير وليس هذا بالأمر الذي يحتاج لينتظر حتى ينتهي كذلك يظن بعضهم حتى التقوى التي اصر ورجناب المحرمات الظاهرة وكذلك فعل الواجبات يظن انها تكون نتيجه العلم يعني نتيجه الشيء خارجه عنه قل لا قال العلم لا يقوم إلا على قدم الاخلاص لابد من هذا يعني اصلاح الباطن يكون سببا عظيما في تلقي العلم قد عرفنا سابقا لو أدرك طالب العلم هذه الفائده مما نص عليه العلم ان العلم من هداية التوفيق يعني يهدي الله عز وجل من يشاء صفاء الله عز وجل يصفى ولذلك مر مع الله أعلم حيث يجعل رسالته قلنا ماذا اصبا ونحسن اصلا وفرعا الله أعلم حيث حيث هذه تدل على ماذا المكان الذي يصلح للرساله اصلا الانبياء فرعا من العلماء والانبياء اصحاب طهارة ظاهره وباطنه كذلك من أراد العلم حينئذ لا بد من اصلاح باطنه وظاهره وهذه الاداره المنهجيه تعرف كيف تتلقى العلم اولا أن تصلح قلبك وتعرف الطريق الى الى ذلك قال السادس من الآداب أن يحافظ على القيام بسعائر الاسلام وظواهر الاحكام كاقامه الصلاه الداخلين هذا النوع من الادب يتعلق بالعمل بالعلم العمل بالعلم أن يحافظ أن ما دخلت عليه في تاويلي باسطا اي المحافظه السادس المحافظة محاوله هذا خبر السادس مبتدا ونعت لمنعوته محذوف النوع السادس اذا السادس ان يحافظ اي المحافظه المحافظه على القيام باشعال الاسلام وضواهن الاحكام اذا العمل بالعلم يعني المحافظة على العمل بالعلم والا ما الفائده قل ليس العلم ما, ما حفظ العلم ما نفع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى واذا كان كذلك متى يكون العلم نافعا إذا عمل به وإذا لم يعمل به يكون ماذا وبالا وشررا وحجه عليه ولو كان حفظا للقران ولو كان حفظا ولو كان حفظا للصحيحين ولو لو قل ما شئت من سائر العلوم الشرعيه إذا لم يتوج هذا العلم بالعمل فهو وبال عليه صار حجه حجه عليه إذا اذا لم يعمل وأظهر ما ما يتصور أن يعمل به شعائر الإسلام يعني الاعمال الظاهره التي أجمع عليها اهل العلم وبه يحصل التمايز بين المسلمين والكفار اذا المحافظه على العمل بالعلم ومن ذلك شعائر الاسلام شعائر الاسلام هكذا اضافها المصنف الإسلام هو مصطلح معروف عند ده كان الله عز وجل قال شعائر الله يعني اضافها اليه جل وعلا وهي بمعنى واحد شرائع الدين شعائر الله شرائع الإسلام كلها بمعنى واحد قال الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله اضاف اليه جل وعلا فانها من تقوى القلوب سماها الله عز وجل شعائر الله او كذلك لكن اكثر اهل العلم على انهم يعبرون به بشعائر الاسلام واذا قال الله تعالى شعائر الله الله عز وجل هو المعبود وشرع الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ودخل فيه الايمان اذا اطلق الاسلام دخل فيه فيه الايمان حينئذ اصول الاسلام واصول الايمان كلها تعتبر من من الشعائر قال البغوي وشعائر الله اعلام دينه شعائر الله التي هي شعائر الاسلام التي هي الدين شعائر الله اعلام ديني اصلها من الاشعاري وهو الإعلام وحدتها شعيره وكل ما كان معلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالى من صلاه ودعاء وذبيحة فهو شعيره فإذا كان ذلك كذلك فاركان الإسلام كلها من الشعائر وأصول الإيمان كل من من الشعائر لكن اصول الإيمان لما لم تكن ظاهره فأكثر العملاء لا ينصون على ذلك وان كان شكر الاسلام عد التوحيد وبغض الكفار اخره من من اهم الشعائر التي تميز بها مسلمون عن عن غيرهم قال وكل ما كان معلما بقربان لتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحه فهو شعيره فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر الله مناسك كلها شعائر الله عز وجل ومثلها المشاعر والمراد بالشعائر ها هنا يعني في الآية المناسك التي جعلها الله اعلاما لطاعته فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا ولذلك هي ليست ليل للالتزام منا وكذلك عرفات ومزلفه ونحو كل هذه ليست قابله لي للاجتهاد يعني ما حدده شارع يجب أن يكون ماذا ان يكون محددا واذا كانت معالم وكذلك مشاعر دل على انها معلومة الحدود وإلا ما صارت معالم لو كانت مفتوحه كل من هب ودب حين يزيد وينقص حينئذ ما صارت ماذا ما صارت مشاعر وما صارت معالم وهذا يدل على أن المسعى على اصله السابق وليس ما حدث فيه ما حدث قال والمراد بالشعائر ههول المناسك التي جعلها الله اعلاما لطاعته فالصفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا قال القرطبي بقوله تعالى من شعائر الله أم من معالمه ومواضع عباداته وهي جمع شعيره والشعائر المتعبدات التي أشعرها الله تعالى أي جعلها اعلاما للناس من الموقف والسعي والنحر والشعار العلامه يقال أشعر الهدي أعلمه بغرز بغرز حديده في سنامه من قولك اشعرت اي اعلامتم قال قومي نقتلهم جينا فجيلا تراهم شعائر قربان بهم يتقربوا قال الزجاج شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمر بالقيام بها فهو اعم يعني تعبير الزجاج اجود لانه أعم فيشمل حين كل عبادة جعلها الله عز وجل معلما قال شعائر الله المعالم التي ندب إليها وأمر بالقيام بها واحدته شعير قال ابن عطية والشعائر جمع شعيره وهي كل شيء لله تعالى فيه أمر اشعر به واعلمه كل امر لله عز وجل يكون ماذا يكون شعائر قال شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى ومن الدلائل على النبوة الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على ان الدار دار, دار, دار اسلام هذا لا يكون بيب أصول الإيمان وانما يكون بماذا بيب بالاسلام يعني فرق بين النوعين بهذا الاعتبار فالصلاه والاذان والصلاه والعيد ونحو ذلك كله يعتبر ماذا يعتبر من الشعائر لانها أمور ظاهرة قال الشعائر مثل شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن الداره دار اسلام كاذان والجمع والاعياد قال الرازي اعلم أنه يجب إظهار الفرائض وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال المحافظه على القيام بشعائر الإسلام يعني القيام بها والاتيانه بها قال الرازي اعلم انه يجب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاه لانها شعائر الاسلام و تاركها مستحق لللعن فيجب نفي التهمه فيجب نفي التهمة يعني لابد من من اظهارها واخفاؤها لا يؤدي ذلك ولذلك قال إنما الإخفاء في النوافل يعني هذا شأن النوافل وأما شان الشعائر فالاظهار الا اذا اظهر النوافل يقتدى به قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوم قال أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره قال والمراد بالشعائر اعلام الدين الظاهره اعلام الدين الظاهره ومنها المناسك كلها كما قال تعالى إن الصفا والمروه من شعائر الله ومنها هدايا والقربان للبيت وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها لابد يكون بالقلب عظمها والقيام بها يعني أن ياتي بها هذا من تعظيم بل هو الأصل وهو فرع لما يكون فيه في القلب شعائر الله تعظيمها القيام بها والاتيان بها قال وتكميلها على اكمل ما يقدر عليه العبد ومنها الهدايا تعظيمه بالاستحسانها واستثمانها وان تكون مكمله من كل وجه فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب يعني الذي يعظم شعائر الله إنما يعظمها لتقواه الله عز وجل فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة ايمانه لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله واجلانه هذا كلام حسن من رحم الله تعالى وتم شعائر الإسلام وثم ما هو دون دون ذلك قال شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله تعالى فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام لا يجتمعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع قبلتان بأرض ولهذا شرط عليهم عمر والمسلمون رضي الله عنهم ان لا يظهروا شعائر دينهم فلا يمكن لهم ببناء كنائس ولا معابد ولا ولا نحو ذاك لا يرتمى شعائر الإسلام مع شعائر الكفر فالمحافظه على الشعائر من العمل بالعلم وقوله وظواهر الاحكام هذا بنضافه الصفه الى الموصوف الى الموصوف فهي الاحكام الظاهره فهو بمعنى الشعائر فليكن من شيمه العالم العالم العالم حقا فليكن من شيمه العالم العمل بعلمه تقول الغايه الذي يجعله طالب العلم نصب عينيه ان يعمل ببعلمه والا لو وصل الى كونه عالما لكن باعتبار العلم بالمسائل وادراك المسائل قلنا هذا ليس ليس من العلم في شيء قول وضواهر الاحكام اذا فليكن من شيمه العالم العمل بعلمه وحث النفس على أن تاتمر بما يأمر به ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا سيف قلنا الكتاب اسفارا يعني كتب فهل نحتاج الى ماذا نحتاج الى علماء لا نحتاج الى حمير يحملون ماذا الا الكتب ثم لا لا يعملون بما فيها اذا قال مثل الذين حملوا التوراة اذا حفظوها وعلموا ما فيها لكن ما عملوا بها كمثل ماذا كمثل الحمار شبه الله عز وجل به يحمل اسفارا ولا يدري ما هي لا يعلمها قال قال قتاده في قوله تعالى وانه لذو علم لما علمناه يعني أنه عامل بما علم وانه لذو علم يعني صاحب علم لما علمه يعني عالم وعامل يجمع بينهما وام العالم الذي لا يعمل وهذا ليس من أهل العلم في شيء وقال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما بما علم وكذلك يعني يخالط طلب العلم ثم يجدهم كغير من العواذ اذا لماذا اطلب العلم إذا كان العلم لا يؤثر في طالب العلم العامي عنيد هل شطلي طلب العلم الجواب لا اذا لم يرى اثر العمل او اثر العلم على طالب العلم فعامل فصار من تقياء الله عز من اوليائه فهنا اذا نقول لا فائده فيه ويكون هذا من التزهيد في العلم ولذلك العالم قد يفسد أكثر مما يفسد غيره ولو كان من الفسقه من هذه الشهوات لماذا لانه اذا لم يمتثل بما علم عنيد ظن الناس أن هذا من العلم وليس من العلم في في شيء إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قله انتفاع من عالم بما علم وقال ابو الدرداء اخوف ما خافوا إذا وقفت بين يدي الله أن يقول قد علمت فماذا عملت اذ علمت علمت علمتك علمت علمت علمت تيتك ما نتيجته ماذا عملت به ماذا عملت به وكان يقال خير من القولي ها فاعله وخير من الصواب قائله وخير من العلم حامله وليتجنب ان يقول ما لا يفعل وان يأمر بما لا يأتمر به وان يسر غير ما يظهر ولا يجعل قول الشاعر هذا اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري يعني قد يقول قائل وهذا ذكره بعضهم قل اعمل بي بعلمي ولا يضرك ماذا تقصيري انت تسال عن ماذا تسال عن هذا من الجهل والحماقه التي قد وقع فيها ما وقع في في هذا الزمان قل لماذا تقصر لاتعالى الا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قصر اللحيه لماذا تجعلها خليجيه لماذا قلت لك ماذا لك علم وليس لك بعمل هذا جهل وحماقه هذا جهل وحماق اعمل بقولي وان قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري هذا غلط وجهل وعدم معرفة للعلم لا يجعل هذا عذرا له في تقصير يضمره الا من يضر غيره فإن اعذار النفسي يغريها ويحسن لها مساوئها إذا اعذر وطلب المعاذير إذا فتح له الباب ولا شك أن من من كان ذا علم بنا التي يذكرها بعضه العلم كالنحافه وغيرهم حين اذا فتح له الباب لن يسد يعني سيتتبع الرخص وسيجد المخارج في كل شيء سيسبن توبه ويحلق لحيته ووه الى اخره ويتزوج التسع والعاشر كل ذلك موجود في في كلامه العلمي اذا ماذا بقي لن ياتي بي بسنه للبت هذا اذا تتبع الرهو اذا قال سلف اذا تتبع الرهت زندقه لانه سياتي كذلك على ماذا على عقيدته على عقله ولذلك لما كان الأمر كذلك وجدت من وجدت من ممن انتسب العلم الان ليس عليه مظهر العلم اصلا لا في ثوبه ولا في إزاره ولا في بيشته ولا في لحيته ولا اشياء كثيره جدا لانه ليس من من أهل العلم وأخذ ماذا اخذ بهذه القاعده الفاسده لك قولي وليس لك عملي لا تسالني عن, عن العمل هذا باطل قال فان من قال ما لا يفعل فقد مكر قال ما لا يفعل فقد مكر يعني بغيره ومن امر بما لا ياتمر فقد خدع ومن اسر غير ما يظهر فقد نافق بل ربما كان ذلك سببا لاغراء المأمور بترك ما امر به عنادا وارتكاب ما نهى عنه قيادا قالك اقامه الصلوات إذا محافظة على القيام باشعال الإسلام وضواحي الاحكام هذا الاصل الاصيل الذي يعض عليه العالم وليس العالم فحسب بل كل مسلم يجب عليه اقامه اشعال الاسلام وضواحي الأحكام ثم مثل بي اقامه الصلوات وما أطف عليه قالك إقامة الصلوات في مساجد الجماعات هذا ذكر امثله للشعائر والكافن للتمثيل لا للحاصل وهذه الشعيرة وهي اقامه الصلوات في مساجد الجماعات معلومة من الدين بالضرورة بالضروره صلاه الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر الاسلام الظاهرة وسنته هذه قال شيخ الاسلام التيمية رحمه الله تعالى اتفق العلماء اتفق العلماء قال اتفق يعني يجمعوا اتفق العلماء على انها من اوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام شعائر الإسلام لأن منها ما يكفر بتركه ومنها ما لا يكفر بتركه صحيح اذا ما يكفر بتركه هذا محصور في الصلاه فدل ذلك على أن الصلاه أعظم شعائر الإسلام الظاهر التي تذهل للناس اذا اعظم شعائر الاسلام هي الصلاة لأن تاركها يعتبر كافرا باجماع الصحابه رضى الله تعالى عنهم اتفق العلماء على انها من اوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة الرجل في الجماعه على صلاته وحده بخمس و درد درجه هكذا في حديث ابي هريره و سعيد ب25 ومن حديث ابن عمر ب27 و في بالصحيح ثم قال ومن ظن من المتنسكه يعني على التصوف والنسك والتنسك ومن ظن من المتنسكه أن صلاته وحده افضل اما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال مبتدع يعني جاءت الأدلة بل هذا من المعلوم من الدين بالضروره ان الصلاه في المسجد جماعه افضل بقطع النظر عن كونها واجبه او لا افضل لو قال صلاه في بيتي أفضل من الصلاة في المسجد مبتدع اولى مبتدع هذا تشريع هذا يخشى عليه من الكفر لماذا لأن فضيله الصلاه في المسجد هذا مجمع عليه يعني من المعلوم من الدين بالضرورة فإذا اعتقد ان صلاته في بيته في خلوته أو في غار أو في جبل ونحو ذلك عند المتصوف أنه أفضل من المساجد حينئذ هذا يقع فيه بيشكان ولذلك قال فهو مخطئ ضال وفي موضع اخر قال فهو مبتدع ضال واضل منه من لم ير الجماعه الا خلف الإمام المعصوم الرافضه فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عباده الرحمن وأمر بعباده الاوثان يعني الرافضه يرون الناس صلاتها لا تكون الا خلف امام المعصوم فان الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تعالى قل امر ربي من قسط وقيم وجوهكم عند كل مسرل وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة واتى الزكاه ولم يخشى إلا الله فعسى اولئك ان يكون من المهتدين اذا هذا متواتر باقامه الصلوات في المساجد فمن يدعي فضيله الصلوات جماعه لا في المساجد فهو مبتدع ضال ان لم يكن كافرا وقال رحمه الله تعالى صلاه الجماعه من الأمور المؤكده في الدين باتفاق المسلمين وهي فرض على الاعيان عند اكثر السلف وائمه أهل الحديث كاحمد واسحاق وغيرهما وطائفه من أصحاب الشافعي وغيرهم وهي فرض على الكفايه عند طوائف من أصحاب الشافعي وغيره وهو المرجح عند أصحاب الشافعين يعني فيها خلاف من من يراها فرض عين ومن من يرى انها فرض كفاية ومن من يرى انها سنة مؤكده سنه مؤكده اشكاني رحمه الله ذهب في لا اطال انها سنه مؤكده قالوا ولا يتركها إلا محروم مشوم يعني بحث المساله شيء والعمل شيء آخر يعني تبحث في المسألة من أجل أن تعلم وتعتقد أما تفعل لا يمكن انك تترك الصلاه في المساجد الا لم يكن ثم عذر واضح بين قال والمصر على ترك الصلاه بالجماعه الذي يصر على ترك الصلاه بالجماعه رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك بل يعاقب عليه وترد شهادته وان قيل انها سنه مؤكده وان قيل انها سنه مؤكده هذا على غرار ما جاء لمم احمد رحمه الله تعالى الكلام الذي ذكرناه قبل ايام انه راى أو قال بأن ذلك الوتر ها رجل سوء وقيل تارك أو روايه عنه تارك الصلاه راتبا سنن وقيل من ترك سنة واحده هو رجل سوء وام من كان معروفا بالفسق مضيعا للصلاه فهذا داخل بقوله فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاه واتبع الشهوات وسوف القون ضيا قال وتجب عقوبته على ذلك بما يدعوه إلى ترك المحرمات وفعل الواجبات قال ومن عرف منه تظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فانه يستحق أن يهجر ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوم الله سبحانه اعلم هكذا قال رحمه الله تعالى واطلقه وفي مواضع عديدة بين أن الهجره إنما يقصد لإصلاح المهجور فإن لم يكن ثم اصلاح حينئذ لا يشرع لانه من قبيل التعزير فاذا لم يكن ثم مصلحه حنيد لا لا يهجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه هجر احدا الا مره واحده مع وجود المنافقين فيه في زمانه ودل ذلك على انه إن وجدت مصلحه راجحه وترتب عليه نفع المهجور حنيد يهجر وإذا لم يكن كذلك حنيد لا لا فهو حكم شرعي معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا من اعظم شعائر الإسلام التي يجب على العالم والمتعلم بل والمسلم أن يحافظ عليها اقامه الصلوات في مساجد الجماعات قول في مساجد الجماعات هذا اشاره إلى ماذا إلى أن الجماعه الاصل فيها انها في المسجد انها في في المسجد عنيذين إذا لم تكن في المسجد لم تكن من شعال الاسلام لم تكن من شعال الاسلام لذلك على أن الصلاة اذا كانت جماعه لا في المسجد لا يكون حكمها كحكم صلاهي في المسجد قال وافشاء السلام للخواص والعوام يعني الخاصة والعامه من عرفته ومن لم تعرف سلام يعني التحيه السلام عليكم هذا يعتبر من شعال الاسلام الظاهره فقد جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه هكذا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اول أدلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم يعني اجعلوه ما فاشيا يعني منتشرا ولن يكون كذلك إلا إذا سلمت على العالم كما جاء في روايه وا على من عرفته ومن لم تعرفه الا لن يكون ماذا لن يكون شعيره اذا كان لا تسلم إلا على الخاصة يعني على من تعرف لا شك أن من لا تعرف أكثر ممن تعرف هذا الامر من لا تعرف أكثر ممن تعرف حينئذ صار صار الحكم ماذا صار السلام خاصا وهذا يدل على انه ليس من الشعائر متى يكون من الشعائر إذا ابرسته واظهرته وجعلته ماذا حكما عاما على الخاصة والعامه قال النووي في الحديث الحث العظيم على افشاء السلام الحث العظيم على افشاء السلام وبذله للمسلمين امال كف لا يسلم عليه لا يسلم عليه وبذله للمسلمين كلهم من عرفته ومن لم تعرف والسلام أول أسباب التالف او التالفي ومفتاح استجلاب الموده وفي افشائه تمكن تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض واظهار شعائرهم المميز لهم من غيرهم يعني جعله رحمه الله تعالى من شعائر الاسلام المميز لهم عن غيرهم كاف لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منما شان ماذا شان المسلم فاذا سمعت من يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى أنه ماذا أنه مسلم هذا لاصن فيه هذا الاصن فيهم ولا تقول من القى اليكم السلام لست مؤمنا قال انا ومفتاح استجلاب الموده في افشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض واظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من اهل الملل مع ما فيه من رياضه النفس ولزوم التواضع وعظام حرمات المسلمين وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح ان عمال بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاثه من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الاقتار وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل السلام للعالم للعالم والسلام على من عرفته ومن لم تعرف وابشاء السلام كلها بمعنى واحد كلها بمعنى يعني جعله شعيره ولن يكون كذلك إلا إذا كان عاما واما اذا كان خاصا بمعنى انك لا تسلم إلا على من عرفته اولا هذا ليس من شان المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن العالم فضلا عن, عن العالم لانه شعيره قال وفيها لطيفة أخرى وهي انها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحنان وفساد ذات البين التي هي الحالقة وان سلام سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص اصحابه واحبابه به يعني يأتي بالسلام دينا واذا كان كذلك حينئذ السوا فيه كل مسلم الا ما ذكر باعتبار ماذا باعتبار الهجر إن صح عندك أنه يجب هجره فلا تلقي اليه السلام قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن, أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تعميم أفش السلام ايش السلام معناه ماذا تعميم على من عرفته ومن لم تعرف قال النووي ومعنى تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافل لا يسلم ابتداء على على كافل اذا لا تخص احدا بالسلام دون اخر اذا اذا اردت هجره ورايت أنه ممن يهجر حينئذ استثنى وأما من عاده فيبقى على على الاصله قال رحمه الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني من شعائر الإسلام والصبر على الاذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين بادلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه لام ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من الانبياء عليه من الصبر على الاذى وما كانوا يتحملونه وفي الله تعالى حتى كانت لهم العقبه هذا كله كلام متصل وهذا يتعلق بشعيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك يعني بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان كل من امرى لابد أن يعادى وكل من نهاه لابد ان يعادى سواء كان من الصلاطين أو من غيرهم من عامه الناس ومقصوده بي بهذا بهذه الشعيره مقصوده الدعوه الى الله عز وجل لا بد للعالم ان يكون داعيا معلما ومنه من الدعوة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرفة المعروف ومعرفه النهي عن المنكر ليس هذا مقال بحثي قال الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله تعالى وقد تبين بهذا ان الدعوه الى الله تجب على كل مسلم دعوه عامه ولذلك مر معنا في مسائل اربعه والعاصر إن الإنسان الذي في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بال تواصلوا بالحق لماذا الدعوه اليه هكذا عبر شكم السلام الحمد لله رب وتعالى اذا هذه عامة ام انها خاصه بطلاب العلم قل لا هذه عامه كل من علم مسألة حينئذ وجب أن يدعو الى هذه المساله على خلاف واختلاف في كيفية الدعوه يعني بذل عني ولو اياه هذا يسوي فيه طالب العلم والعالم والعامي لان العامي لن يكون مسلما موحدا الا إذا علم شيئا من التوحيد واذا علم لابد ماذا لابد ان يعلم لابد أن يدعو اذا لذلك قال شيخ الاسلام الدعوه إلى الله تاجيب على كل مسلم هذا باعتبار ماذا باعتبار التوحيد باعتباري تعد ما ذلك هذا قد يعبر عنه بأنه فرض كفايه فارضوه فرض كفاية فاذا كان الأب عنده ابن لا يحسن التوحيد وجب عليه عينا أن يعلمه والعكس بالعكس قال لكنها فرض على الكفايه على جهة الاجمال وانما يجب على الرجل معينه على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره بمعنى أن الدعوه واجبة ثم عندنا قاعده وهي أن الواجب مقيد بماذا بالقدرة والاستطاعه ومن الدعوه ان لم تكن مرادفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا يكون مقيدا بماذا بالقدرة والاستطاعه فاتقوا الله ما استطعتم كذلك لا واجبه مع العجز إذا امرتكم بعمل فاتوا منه ما استطعوا قواعد اذا كلها تدل على قاعدة واحده وهي أن كل واجب العصر فيه ان يفعله العبد المكلف فانقدر على بعضه وعجز او عجز عن بعضه الاخر فعل ما يقدر عليه فاذا عجز عن الجميع سقط عنه سقط عنه إذن على هذا المناط وانما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره لان هذا شأن فضل الكفايه إذا قام بالدعوة من يقوم حينئذ سقط عن عن الباقين قالوا هذا شأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول والجهاد في سبيل الله يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن عن الاخر والمراد بالبعض انتبه لأن بعض الناس اذا سمع شخصا واحدا في مدينه او في دول قد يكفي لا لابد أن تحصل الكفايه به هذا البعض الذي بفعله يسقط الحكم الشرعي عن الآخر أن تحصل به الكفا بمعنى أنه يستطيع أن يصل إلى جميع الناس فإذا لم يتمكن وجب على البقيه لا يكون فرض كفايه بهذا الاعتبار عين يتعين عن الجميع على الأمة كلها ان توجد علماء هؤلاء العلماء يكفون عامة الناس فان لم يكن حينئذ اثم الكل هذا شأنه فرض الكفايه كذلك الجهاد في سبيل الله فرض الكفايه فان لم يفعله كل اثم وتعليم الايماني والقرآن وقد تبين بذلك أن الدعوه نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وان كان المشهور أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اخص بمطلق الدعوه مطلق الدعوه لان الدعوه حينئذ قد لا يكون أمر بمعروف ونهي عن المنكر قد يكون ماذا مقام البيان تعلم حينئذ مقامي معكم الان مقام دعوه ليس أمر بمعروف ونهي عن المنكر اذا الدعوه تعم بماذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال وقد تبين بذلك أن الدعوه نفسها امر بالمعروف ونهي عن المنكر فإن الداعي طالب مستدعي مقتض لما دعى اليه يعني في المعنى هو عامر بالمعروف لكن الظاهر ثم فرق بينهما قال فان الداعي طالب ومستدعي المقتضى لما دعى اليه وذلك هو الامر به اذ الأمر هو طلب للفعل المأمور به واستدعاء له دعاء اليه فالدعاء إلى الله دعاء الى سبيله دعاء إلى, إلى سبيله فهو امر بسبيله وسبيله تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر قد تبين انهما واجبان على كل فرض من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفايه قد يتعين وقد يكون ماذا فرض كفايه لا وجوب فرض الاعيان كالصلوات الخمس بل كوجوب الجهاد يعني قد يتعين لكن على الشخص إذا قيل فرض كفايه لا يلزم من ذلك ان يكون ماذا فرض عين يكون فرض عين مقصود التفريق بين فرض العين الذي يكون عاما على جميع الامه كالصلوات الخمس الصلوات الخمس هذه كل مكلف يجب عليه ان ان يصلي لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه قد تكون فرض عين على الشخص لكن على سائر الامه الاصل فيه ماذا انه فرض كفايه فرض كفايه ولذلك ذهب بعض العلم لان طلب علمي من فروض الكفايات إلا إذا الى السانس منه الطالب يعني وجد منه اقبالا وانشراحا للصدر وعنده قوه على تلقي العلم والفهم والذكاء والقريحه انقلب في حقه فصار عينا فلو تركه اثما هذا الظاهر لو, لو تركه لا سيما في هذا الزمن هذا الزمن لم يقوم الكفايه لا بعلماء ولا بطلاب علم ولا بالدعوه عين الدين الدعوه وجوبه على الجميع هذه باق هذا هذا باق فإذا وجد طالب علم الساءنس من العلمي ورد فيه ذكاء ونحو ذلك وعنده المؤهلات لم يشغل ونحو ذلك لم يصرف عنه بما هو اوجب واكد حينئذ انقلب في حقه من فضل الكفايه الى الى فرض عين وهذا هو الظاهر اذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل الدعوه على جهه العموم من فروض الكفايات في اصلها وقد تكون فرض عين وهي من شعائر الاسلام الظاهر التي يجب إظهارها سواء كان من العلماء أو كان من طلاب العلم أو من عامة الناس ويجب على كل أن يدعو بما علمه الله عز وجل عليه ويجب على كل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال الشيخ الأمين في اضواء البيان الأمر بالمعروف له ثلاث حكم لانه حكم شرعي وكل حكم شرعي لابد ان يكون معللا علمنا او لم نعلم قال الأمر بالمعروف والنهي الأمر بالمعروف له ثلاث حكم الأولى اقامه حجة الله على خلقه اقامه حجه الله على خلقه كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل هذه عامه فكانت في التوحيد أو في مدونه حينئذ إذا أمر بالمعروف تستحضر ماذا ها سر هذه الحكمه تستحضره عند الامر بالمعروف انك تقيم حجة الله عز وجل على هذا قد لا يعلم قد لا يعلم حينئذ إذا لا كان لا يعلم فيما يمكن أنه لا يعلم حينئذ لابد من الأمر بالمعروف ثانيه خروج الامري من عهده التكليف بالأمر بالمعروف يعني انت تعلقت بك ماذا تعلق بك الخطاب لن تبرأ الذمة الا بفعل إذا قيل دخل وقت الصلاة حينئذ تعلق بك الخطاب بمعنى أن الذمة مشغولة متى تبرأ الذمه حتى تصلي إذا صليتها برئة الذمة معنى براءه الذمه الا تكون الذمة مشغولة يعني الا تكون مطالبا فاذا صليت بي شروطها واركانها واجباتها سقط الطلب يعني لسه مكلفا ان امر بالمعروف نهى عن المكذ ذلك اين ينوي ماذا ينوي اولا نقامه الحج على الشخص نفسه ثانيا براءة الذمة لأنك لو لم تفعل صرت ماذا صرت آثم لا سيما فيما اذا كان المنكر حاضرا وانت قادر على ازالته وانكاره وأخرت حتى ذلك لأن بعض المنكرات تكون طويلة الامد وبعضه لا يعني قصير الأمد حينئذ لابد ان يكون الانكار في وقته فلو اخره ها اثم واذا اخر اذا يستشعر ماذا أن يخلص نفسه أن تبرئ ذمته قال الثانية خروج الامر من عهده التكليف بالأمر بالمعروف كما قال تعالى في الصالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذره إلى ربكم يعني اعذارا نحن نفعل هذا اعذارا امام الله عز وجل وقال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم فدل على أنه لولا لم يخرج من العهده لكان ملوم فتولى عنهم فما أنت بملوم إذا لم يتولى فانت ملوم اذا اللوم كائن لا محاله هذه الثاني ثالثا رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى معذره الى ربكم ولعلهم يتقون الفائده وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال ويجد اذا ثلاث حكم من الامر بالمعروف كذلك النهي عن المنكر اقامه حجة الله على خلقه ثانيا خروج الامين من عهده التكليف لن تبر ذمته الا بذلك ثالثا رجاء النفع للمامون قال ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته واولاده ونحوهم هذا اول ما يكون في مقام الدعوه بعض الناس اذا قيل الدعوه الى الله عز وجل لا يتصور الا خطيب ومحاضر وكرسي ويجلس ويعلم ويفتي وجو الى اخره يقول ها لا لا هذا لخاصه الناس هذا لخاصة الناس اما عموم الناس فيجب عليك أن تدعو وان تأمر وان تنهى بقدر ما انت فيه في بيتك انت متزوج وعندك زوج امر بالمعروف وتعين على المنكر تدعو الى الله عز وجل تعلمها كذلك والداك كذلك جيرانك أينما تذهب وتأتي وتحل وتزور إلى وتزار حينئذ نكون شأنك ماذا طرح المسائل والتعليم الاخر هذا دعوه الى الله عز وجل فسبل الدعوه كثيره وليس المراد بها ان سبل الدعوه سبل دعوه في طرح المسائل والتعليم وليس سبل دعاه تمثيل او اشيدن حذاك لا هذه بدعه تعتبر استخدام وفي في الدعوه يعتبر من, من البدع وانما يدعى الناس بشيئين آية تفسر وحديث يشرح ولا ثالث لهما البته ان كان ثم قصص فهو داخل في الايات والاحاديث ما جاء به الشر قصص الذي يعتبر قصصا وفيه عبره وعظه للناس وما جاء به, به الشر وان كان ثم ما قد يكون خارجا عن ذلك فيكون على جهة تبعية يعني نادرا وقليلا وان يكون اصلا محاضره من اوله الى اخره فلانا وفلان وحصل كذا وحصل يقول هذا ليس من شانه الدعوه الى الله عز وجل فيشهد له يسمى داعيا اصلا عند اهل العلم كان كذلك حينئذ قلنا اما ايه تفسر وإما حديث يشرح ولو علم الناس دينهم لست قامت تحوالهم كثيرا جدا جدا ولذلك تجد الان في المواقع في الانترنت والقضائيات اناشيد واسر تمثيل والى آخر كله عبث ولو اشتغلوا بتعليم الناس ما يتعلق بالعقيده وما يتعلق بالعبادات لحصل شيء لم يكن متصورا في السنوات القليلة التي التي مرت لكن الله المستعان قال هنا ويجب على الانسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته واولاده ونحوهم وينهاهم عن المنكر يعني اول من يدخل في ذلك الاقربون فالاقربون لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم اهليكم نارا لاي قول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث وقال أيضا شيخ رحمه الله تعالى بعد ان بين فوائد وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسده اعظم من ذلك المنكر بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انما يرجى منه مصلحه هذه المصلحة إذا لم تتحقق بل ترتب عليها مفسده اما مساوي للمفسده ترك المعروف وفعل المنكر او تكون ارجح لا يكون مشروعا لا يكون مشروعا أما ما كانت المفسدة فيه أعظم من المنكر الذي تنكره هذا محل وفاق بينه العلم أنه لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا إذا قرأ الناظر أو القارئ أو السامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشره يظنه كل امر يامر به وكل نهي ينهى عنه لا وانما لا بد للشرع لابد ولذلك الشيخ حسام الوسطيه قال علامات تجبه الشريعه اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان موافق للشرع مخالف للشرع الموافق للشرع هو الذي يترتب عليه مصلحه في ازالته يعني في انكار المنكر اذا لم تترتب عليه المصلحة بل ترتبت عليه مفسده فإما أن تكون مساويه أو تكون اعظم ان كانت اعظم حرم بالاجماع إن كانت مساويه كما قال مقيم رحمه الله هذا مما يختلف فيه النظر يعني يجتهد حينئذ ما فتح الله عز وجل عليه ينكر أو او يمسك اذا ليس على على اطلاقه والشيخنا رحمه الله تعالى قيل يشترط في جوازه تابع التعبير هذا دقيق فيج انت تعلم ان الامر بالمعروف من شعائر الاسلام اذا يظن الظان أنه جائز مطلقا قل لا ليس بجائز مطلقا قد يكون محرما كيف يكون محرما لماذا قرت ولذلك ليشترط في جواز الامر بالمعروف الا يؤدي الى مفسده اعظم من ذلك المنكر لاجماع المسلمين على ارتكاب اخف الضررين قال في مراقي السعود ارتكب الاخف من ضرين اخيرا لدسوا هذين يعني هذا المنكر فيه ضرر إذا انكارته ترتب عليه مضر اعظم إذا ماذا تصنع ارتكب الاخف من ضرين اتركه جعلوا يفعل ما يشاء لكن لا لا تزجره وتنهاه ثم يرتكب ما هو اعظم حينئذ يحتاج الى ماذا يحتاج الى انكار واذا انكار صار اعظم تعددت المفاصل وتسلسلت المفاسد قال ويشترط في وجوبه اذا الشرط الاول الا يؤدي الى مفسده اعظم من ذلك المنكر وهذا محل اجماع محل اجماع لقاعده التي ذكرها الرحمن تعالى ونقل الاجماع شيخ الاسلام تيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم قال ويشترط في وجوبه مظنه النفع به فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه لم يجب عليه كما يدل له ظاهر قول تعالى فذكر ان نفعت الذكر وهذا محل خلاف محل خلاف يعني إذا امرته ولن تترتب مفسده عليك لكن قد لا يستمع قد لا لا هل يجب أو لا يجب بعضهم يرى انه ظاهر النصوص على عمومها بمعنى أنك تأمر وتنهى قبل أو لم يقبل ليس من شانك ليس من شانك هنا ليس كالمساله السابقة المساله السابقة أنه سيولد مفسده هنا لن يولد مفسده لكن علمت أنه لن يستجيب لن يقبل منك تامر وتنهى أو انك تكوف بعض اهل العلم يرى انه لا يلزمك لا يلزمك ولو نهيت وامرته لا اشكال فيه جئت على اصلي وبعض اهل العلم وهو ظهر النصوص العموم ان الامر بالمعروف يتعلق بي بالشخص ذاتي وهو حق لله عز وجل بدا من من ابداعه والاتيانه قبل منك أو لم يقبل ليس من شانك البت وإنما النظر يعتبر بماذا باعتبار ما يترتب على الامر هل فيه مفسده أو لا هذا الذي ينظر اليه قال فإن جسم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه كما يدل له ظاهر قوله تعالى فذكر ان نفعه فعتذ... هنا ان الذكر قد قال بانه لا مفهوم له ليس كل شرط نعتبره مفهوم وقوله صلى الله عليه وسلم بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبع ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بهذه المجموعه الاوصاف بحيث انك تعلم أن الناس لا خير فيهم الى هذه مسألة اخرى هو ما يعبر عنه بي باخر الزمان أما إذا كان الخير موجودا والناس يستمعون نحو ذلك حنين اذا الاصر بقاء ما كان على فعليك بخاصة نفسك ودع عنك امر العوام فان من ورائكم اياما الصابر فيهنك القابض على الجمر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم وفي لفظ قيل يا رسول الله اجر خمسين رجلا منا أو منهم قال بال اجر 50 منكم يعني الصحابة رضى الله تعالى عنهم خرجه الترمذي والحاكم وصحابه وابو داود وابن ماجه ابن جرير البغوي في معجمه وابن ابي حاتم والطبراني وابو الشيخ ابن مردويه والبيهقي في الشعب الحديث يا بي وقال الراوي هذا الحديث عنه ابو اميه شعباني وقد ساله عن قوله تعالى عليكم انفسكم عليا والله لقد سالت عنها خبيرا سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمرن اخر الحديث السابق قال وهذه الصفات المذكوره في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع الى اخره مضنه لعدم نفع الامر بالمضنه والعصر بقاء ما كان على ما أو ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف دل الحديث على انه ينعدم إن فائدته سقط وجوبه اذا ذكر رحمه الله تعالى فيها في هذا المقطع شرطين شرط الأول محله اجماع وهو الا يترتب مفسد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعظم من افسدته ترك المعروف أو التلبس بالمنكر فإن كان كذلك حرم بالإجماع حرم بالإجماع إذا كان سينكر منكرا ثم يترتب على اغلاق المساجد والى اخره قول هذا لا يجوز شرعا هذا لا يجوز شرعا لماذا لانه سيترتب عليه مفسده اعظم من من زوال المنكر نفسه والمسألة الثانية وهي شرط في وجوبه عند الشيخ رحمه الله تعالى أنه يظن فائدته فان جزم بعدم الفائدة قال سقط وجوبه هذه محل خلاف بين اهل العلم قال صادعا بالحق عند السلاطين هذا نوع أخص من مطلق الدعوه ومن مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالسلاطين الصدع بالحق وانما خاصه لان البليه بهذا النوع أعظم وجاء فيه حديث ياتي ذكره ان شاء الله تعالى وكلامه يطول غدا ان شاء الله تعالى يتم البحث والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين